بوك تو نجبان تسعة وأربعون تسعة وأربعون شبورت الرياضة الرياضة شبورتولز. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ igen، نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. أيّ sport أنا مشترك في ناد رياضي. انا مشترك في ناد رياضي. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. وايكر اوسونك. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. واج بيتسكليزونك. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. A városunkban van egy futballstadion. Júzsedu fi Medinetina, isztád kurat kadam. Júzsedu fi Medinetina, isztád kurat kadam. Van egy úszóda is szaunával. Júzsedu kevelike, messbahun, bihi sauna. Júzsed kevelik mezbeh vihi szauna és van egy golfpálya. va júzzedú golf va Malab golf. golf mi van a televízióban meve fi fétilfizión meve fi eltilfizión egy تعرض حاليا مباراة كرة قدم. حاليا مباراة كرة قدم. النجمات تبحث عن المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني. يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. كينير. من سيفوز؟ من سيفوز؟ شايت المام شينج. لا أدري. لا أدري. فيلانات نيلاغ دونتتلن أزعلش. حالياً تعادل. حالياً تعادل. أبيرو الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. مشت تيزان إيجش فان. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. <تسيق> أج نول هدف واحد لصفر هدف واحد لصفر